السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدت السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء عمر اي بعد اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الاعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد ازيكم يا جماعه عاملين ايه اخباركم ايه اخباركم في اعظم شهر في السنة كلها ايه بنتقدم من ربنا يا جماعه بنتقدم حد تاب واحده قررت انها تغير كل حياتها واحد قرر انه يعيش لدينه ويغير طموحه ويغير افكاره بيتغير ولا لا يا جماعه عايزين نعرف احنا فين عايزين نعرف بنقرب ولا لا لازم كل يوم نقرب من ربنا خطوه جديده لازم كل يوم نفتح مع ربنا صفحه جديده احنا اتفقنا من اول السلسلة ان كل يوم ان شاء الله هنجدد التوبه مع الله وهنجدد كل التزامنا من اول وجديد مع ربنا سبحانه وتعالى كان احد الاخوه بيقول لي كان بيصلي جنب واحد صاحبه فالاثنين وهو بيصلوا لما نزلوا يسجدوا بيقول انا ام من جيبي مصحف وهو وقع من جيبه علبه سجاير بيقول لي انا ساعتها حسيت ان انا فرحان اللهم لك الحمد على نعمه الهدايه يا رب ان مش انا اللي وقع من جيبي دي انا عايز اقول ايه انا عايز اكلمكم الليله عن ايه عايز اكلمكم الليله عن لحظه من اخطر اللحظات اللي هتمر بينا في حياتنا لحظه وزن الاحمال لما هتتوزن انت هتتوزني انا ايه انا هتوزن هتتوزني انت هتتوزن انتوا عارفين اني هتتوزنوا يا جماعه عارفين اللحظه اللي هتعرفوا حقيقه وزنكم عند ربنا ايه حقيقه قيمتكم عند ربنا ايه اللحظه اللي كلنا هنعرف كل واحد هيعرف هو فعلا كان عند ربنا ايه هو فعلا كان يساوي ايه هو فعلا كان قيمته ايه لحظه الوزن بس ربنا بيقول ولوزنه يومئذ الحق في الدنيا كانت المقادير على حسب المركز والشهاده وابن مين وفلوسه ايه وعربيته ماركه ايه في الاخر ده الحق بالعمل يا جماعه بالعمل انا عايز اكلمكم عن اللحظه الخطيرة في أحد الأثار ان كفه الميزان قد ما بين السماء والارض طب ليه لما تفكري ليه لان كل عمل انت عملتيه يتحط فيها كل حاجه انا يا شباب عايز اسالكم مره حد منكم بكى لما افتكر اول ليله في القبر مره حد فينا بكى لما افتكر هيتوزن اعماله ازاي مره بكيت لما افتكرت اكبر ذنب عملتيه في حياتك مرة بكيت لما افتكرت اليوم اللي اعمالك هتتجسد فيه وهتتحط الحسنات هنا والسيئات هنا يا فرحه وفر و... وبهجه قلوبنا الحسنات ويا لفت ولو كل المسات تتحط في كفه السيئات كل حاجه بتتجسد يا جماعه اللي كربا الفلوس اللي كالها وكل لقمه كالها وكل مليح حرام دخل جيبه هيتجاب ويتجسد ويتحط في كفه السيئات اللي اشترى عربيه او بنى عماره من مال حرامها تيجي متجسده وتتحط في كافة السيئات اللي كفى الاسره فقيره عرق وكل نقطه عرق ورايح واديلها الاكل وكل مليح وكل مشوار وكل لتر بنزين اتصرف وراكب عربيته ورايح في ميزان الحسنات بتاعه يتجسد ويتحط اللي دعت الله ولتزمت على ايدها انت واللي داعيته واعماله وجهده وعمل حياته كله يتجسد ويتحط في كفه الحسنات بتاعتك كل علبه مكياج تتحط في كفه السيئات كل علبه سجاير بكل نفس نفس تتحط في كفه السيئات كل واحده اختبتيها على قد وزنها تتحط ازاي لانك اكلت لحمه ميته كل هدية جبتها لامك وابوك وراحمك اتحط في كفه الحسنات وتتجسد كل درس حضرته كل نقطه عرق عرقتها وكل خطوه وكل الفيلوس كده جبت بقى تاكسي او مواصلة وانت رايح ليه وكل دقيقة مرت عليك وكل كلمة سمعتها تتجسد وتتحط في كفة الحسنات يا جماعة وزن الاعمال مش موضوع بسيط عشان كده ليه الكفة ما بين السما والارض لان فينا ناس سيئاتها ما بين السما والارض وفي ناس حسناتها تملى ما بين السماء والارض في ناس ذكرها لله يملا ما بين السماء والارض في ناس قيام الليل عندها يملا ما بين السماء والارض في ناس جهودها في الدعوه يملا ما بين السماء والارض يا شباب يا شباب عايز اكلمكم ليله عن مواقف هتحصل على الميزان انا عايز انا عايز في السلسله دي نعيش ايه حظ النبي ده عليه الصلاه والسلام لينا واقفه معاه ايه الميزان ده احنا بنقف مع كل مرة مع حاجة عشان نعرف ان الموضوع مش عملين يتوزنوا والسلام عليكم كبير تخيل كده افعل الميزان دلوقتي وجات اول اعمال ليك اول ما بلغت اعمال سنة 2001 ده انا كنت في ثاني ثانوي مثلا ثاني ثانوي ده السنه اللي بدا الواحد يعصي فيها وبدا يزيد فيها وبدا ينحرف فيها تتحط السيئات يا نهار ابيض بعد كده سيئات 2002 ثالثه ثانوي الحمد لله كان الواحد مهلي في المذاكرة بس ما كنتش بتصلي تعالى 2003 السنة اللي دخلت الجامعه فيها ده انا عملت فيها مصايب 2004 السنه اللي كنت ساقط فيها وكنت فاضل المعاصي والرحلات والطلعات والسهرات 2005 و6 و الانفتاح في المعصيه الانغلاق في المعصيه ولا بالله بعد كده سنين اللي كنت مشغول في الدنيا والجواز والشغل فيها تخيل الوزن ده الموقف اللي بتحصل من ضمن المواقف ممكن واحد يقف على حسنه واحده حسنه واحده انت ما تعرفيش قعدتك الوقت تسمع كلمهتين عن ربنا قد ايه في ميزانك انت ما تعرفش انت التراويح اللي نازل تصليها قد ايه في ميزانك انت ما تعرفش القران اللي انت ناوي تقراه كل في ميزانك يا جماعه ممكن تفرق وهو واقف مستني حسنه طب من مين امي أم اللي كانت بتحبني اكتر بالروحها اللي كانت بالجوه تاكلني اللي كانت بتسهر وتطيبني اللي ضحت عشان بكل حاجه أمي انا عايز حسنه نفسي نفسي انا يا امي تقولي كده طب ابويا نفسي نفسي طب اخويا نفسي الاجابه طب ابني اللي ضحى بحياتي كلها عشانك عشان تركب عربيه وتسكن في شقه تمليك وانت لسه في الجامعه نفسي نفسي طب وبعدين يا جماعه موقف الميزان ما بقاش تخيل حديث رسول الله صلى الله وسلم يؤتى برجال لو بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء يعني كفه الحسنات يلاقي فيها جبال جبال الله اكبر ده من السابقين وجبال بيضاء وحسنات بيضاء وبتلمع وفجاه يجعلها الله ابا منثوره تتنسف فجأة قنبله تنسف ازاي كفه السيد طبط الكفه ف... السيد طبط ازاي ليه لانهم كانوا اذا خلو بمحارم الله انتهكوها الشباب اللي قدام الناس عامل ان هو كويس وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل حاجة انا مش بتكلم على اللي بيعمل مواقف بيقع فيها بينه وبين نفسه غصب عنه انا بتكلم على المنافق اللي بيعمل كده متعمد بينضم المواقف المرعبة على الميزان يا جماعه موقف الراجل اللي 99 صحفيه سيقات اتحطوا خلاص انا مفيش امل عبدي انا في حسنه ليك ما اتحطتش في كافه الحسنات ما فيش يا رب ما فيش مره صليت ركعتين في كوف الليل لا يا رب ما فيش مره رحت اليتيم لا يا رب ما فيش مره قعدت جلسه دوحة. لا يا رب ما فيش مره اتكلمت عني مره لا يا رب ما فيش مره صليت ركعتين سنه لا يا رب طب في سيئه محطوطه عليك وهي في سيئه انت عملتها وما اتحطتش اختبت مره وما لقيتهاش لا يا رب موجود بصيت بصه واحده وما لقيتهاش طب ابدي انت لسه ليك حسنه يا رب هتعمل ايه هتعمل ايه ده كفه السيئات طب طب رهيبه ليك بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله تتحط الطيش الكفه كلها كفه سيئه كلها ليه قلبه هو بيقولها كان في صدق شكله ايه كان في حب لربنا شكله ايه كان في مشاعر خالصه لربنا شكلها ايه الاخلاص طيش السيئات كلها لان كلمه الاخلاص من المواقف الرهيبه يا جماعه موقف لما يجي بقى اللي ظلمتهم اللي شتمتيهم اللي اختبتيهم فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي بعد ما الحسنات اتحطت في كفه الحسنات وسيئات هنا والحسنات طبت هات شويه دول انت شتمتيني هات شويه دول انت ظلمتني هات هات الحسنات خلصت بعدين، وبعدين خد سيئات بقى اوعي اوعي تيجي يوم القيامه تلاقي كمائر في ميزانك انت ما عملتهاش اوعي تيجي تلاقي زنا في ميزانك يا رب ما وقعتش في الجريمه دي انت ظلمت واحد وقع في الجريمه دي من سيئاته اوعي تيجي يوم في ميزان الجواز عور في يا رب ده انا ما كنتش متبرجه اصلا في واحده متبرجه انت طلعت عليها شع وخطبتيها وكنت بتلم عليها دايما اوعي تيجي يوم القيامه تلاقي سنب وفضائح في ميزانك رب ما عملتهاش.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 افقل من جبل أحد طب احنا نروح في نصهم هتتوزن في نفس الميزان ازاي لازم تشتغل لازم تشتغل نفس الميزان فيش ميزان مختلف الصحابي أقل عمل عمله يملى كفه الحسنات طب واحنا هنعمل ايه هنعمل ايه يا شباب يا شباب, يا شباب. يا شباب يقين. يقين يقين انا عايز نعيش كان يقين لانها يقين يا جماعه يا علامات الساعه ظهرت علامات الساعه الصغرى عشرات العلامات منها ظهرت عايزين لفوق علامات المبكره لاكتشاف الأورام خطيرة العلامات المبكره لاكتشاف الزلازل مهمه جدا طب العلامات المبكرة لاكتشاف الطم الكبرى الصاقه الواقعه يبقى مهمه ولا مش مهمه يا شباب جرس الانذار ليوم القيامه بدا يضرب ضرب متصل يا شباب ايه علامات القيامه ايه علامات اذنا بقى هم دليفري الربا دخل كل بيت ضياع السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام بقوا بيشتموا في سنه النبي في الجرايد العلمانيه دلوقتي وبيعتدوا عليهم عليهم لعنه الله ربنا يطيب عليهم او ياخذهم ايه ثاني القتل بقى دلوقتي البلطجه بقت اكتر منها ال ال الكسيات العاريات ما انتم شايفين في الشوارع اهو بقى الشوارع خطر على الشاب اللي مش اللي فيها المعازف بقى في على الفضائيات بتروج للمعازف وممكن تعمل وممكن انا سهل اللي اللي تسند ناس في المعازف بقى ايه تاني ايه علامات الصف الصغرى الثانيه يا جماعه اللي لسه ما الخمر بقت تكويه اهي وبقت همب نيفر وبقت اندر كول ايه اللي لسه ما ظهرش يا اخوانا ايه اللي لسه لغايه دلوقتي مدعي النبوه البهائيه والقضيهنيه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 الاخره يا جماعه الاخره اكتر مما نتصور أنا, انا نفسي في السلسله دي ان احساس الاخره خطيره قد والله ما هو تطرف التطرف انك تدفني راسك في الرمل التطرف انك تدفن راسك في الرمل عن الوقائع اللي تعيشها لحظه بلحظه حياتك التطرف انك انت عن حياتك الحقيقيه عن اخطر احداث في حياتك عن ما... يا جماعه يا جماعه احنا في الدنيا بنعمل حساب حاجات بسيطه جدا وامتحانات صغيره جدا امتحان القبر في اعظم منه امتحان الميزان في أخطر منه يوم القيامة في أعظم منه عما يتساءلون عن النبأ العظيم منظر اتنين قاعدين يشيته مع بعض على شاتنج او اتنين قاعدين في البلاي ستيشن او الكافي شوب وبيكلموا هما الارهابيين اللي بيتكلموا كتير في النار والجنه دول هما بيتكلموا ليه وبيقولوا ده حرام وده حرام حرام ليه عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لا عندك انا مصدق بقمره ايه ازاي مصدق ازاي بتقولي مصدق ولسه بتعصي ربنا ازاي بتقولي مصدق ولسه, ولسه البض بتاعك حياتك ازاي بتقول مصدق ولسه مش في الجامع ازاي بتقولي مصدق وانت مش عايز تجتهد كل سيعلمون ثم كل سيعلمون في الدنيا وفي القبر وفي الاخره انا مش هتكلم كتير الموضوع لا يحتمل كلام كتير انا قبل ما هجيب لكم اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم اللي انتم شايفينه انا منشئ الارض والجبال وخلقناكم ازواج وجعلنا نومكم سباتا انا قبل ما اكلمكم على اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم حاجات انتم شايفينها بعيدكم كل واحد فيكم هوصل له رساله لغايه المكان اللي هو فيه حتى اللي في البار حتى اللي في النايت كلب هموت لهم واحد حبيبهم وهو واقف يغني أو وهو قاعد وسطهم بيشرب قمر يموت وسطهم عشان الرساله توصل لهم مفيش حد مش هتوصل له الرساله بطبع بريد خاص لغايه عنده هو على عنوانه هو عشان ما يبقاش حد له حجه كله وصل له رسائل خاصه غير الرسائل العامه اللي في القرآن إن يوم الفصل كان ميقاتا الفصل فصل الحكم النهائي يوم ينفخ في الصور فتاتون افواج مليارات مليارات مليارات طالعه من تحت التراب وفُتحت السماء فكانت ابواب مليارات المليارات من الملائكه كل ملك نازل عارف هو هيقبط على مين وهيقاد مين وهيبقى سائق لمين وهيبقى شهيد على مين كل ملك عارف موقعه ومكانه في السيطره على الاحداث يوم القيامه وفُتحت السماء فكانت ابواب وسيره الجبال الجبال العظيمه دي اللي محوطه ببلاد العالم من كل ناحيه فكانت صرابه ان جهنم كانت مرصاده تخيل واحد بيترصد لك تخيلي واحده بتترصد لك ان جهنم كانت مرصاده بترصد مين اللي عصى ربنا مين اللي يستحق ان هو يبتلع داخلي للطاغين ما اب لابثين فيها احقاب أنا مش بكلمك على لسعه ولا لسعتين مش بكلمك على ربع ساعه في نار ولا اذ بالله مش بكلمك على حرق جيف الايد وبيجري بسرعه على مستشفى الطوارئ لا لابثين فيها احقاب مئات السنين ولا اذ بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شراب مفيش كوبايه ميه ساقعه طب كوبايه ميه عاديه طب اي حاجه يا رب احنا نجرب العطش يا جماعه في الصيام ازاي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا زي استحملوا يا رب اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون لا يذوقون فيها الا لا يذوق لابسنا فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغصاق الحميم اللي من النار اللي فيه يشوي والغصاق اللي من الجليد اللي فيه يشوي برده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 وهنشط وهيتشجع وهيجتهد عشان ينجو من الاخطار بتاعتها يفرح لما يلاقي تحذير يفرح لما يلاقي تنبيه واشارة تنبيه انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا بعد الاحقاف فلن نزيدكم الا عذاب إن للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكاسا دهاق سبحان الملك كل النعيم ده يا رب كل النعيم ده لا يسمعونا فيه لا غوان ولا كذابه جزاء من ربك عطاء حساب حساب يعني حسبك حسب كفايه يا رب خد كمان كفايه كمان الجنه يا جماعه مش على قد عملنا الجنه لو على قد عملنا كانت مارينا تبقى اجمل منها كان راس البر وجمصه تبقى منها الجنه لو على قد عملنا كانت تبقى زي بيوتنا وممكن اقل كمان يا كن جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون يا الحلمانين يالي اللي بتصيروا شبه ضد الاسلام وضد السنه وضد القران يا اللي بتحاربوا الاسلام حرب خبيثه على صفحات الجرايد انا بقول لكم هيجي اليوم اللي مش هتنطقوا فيه حرف هيجي اليوم اللي مش هتتكلموا فيه هيجي اليوم اللي مهما تتعذبوا وتتجلدوا فيه في نار جهنم مش هتقدروا تنطقوا. انا بحذركم من إن انتقام ربنا في قوم بولادكم ومراكزكم وكرامتكم وموتكم وخروج روحكم وقبركم واخرتكم والله العظيم انا بحذركم اللي ربنا حذركم فيه في القران لهم في الدنيا خزي وان ذاق قوم يوم القيامه عذاب الحريق أنا بحذركم من انتقام الدنيا والاخره أنا بحذركم اللي بتتكلموا عن سنه رسول الله وبتطعنوا في احاديث رسول الله ومسميين نفسكم مسلمين وانتوا علمانيين بتستخبوا وراء ستار الكلام في الدين أنا بحذركم من كل حرب خبيثه على الدين ربنا لا ينتقم منكم مش حد الله هيرد منكم لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب شوف لك سكرك بقى شوفي سكر جاي بقى ان انذرناكم عذابا قريبا يا اللي مش مصدق غيب قوي هتشوف ان انذرناكم عذابا قريبا عايزك تفتكر الكلمه ديت كل في كل لحظه في كل مره نفسك تروضك على معصيه في كل مرة نفسك هتروضك على اي معصيه او اي حاجه او اي شهوه تقع فيها ان عذابا قريبا لو واحد اتحكم عليه بخمس سنين سجن والسجن ده لا زقوم ولا حميم ولا اغلال ولا إن الدنيا انتهت امال اللي اتحكم عليه بسجن جهنم بيعمل ايه إن عذابا قريبا عذاب عذاب مستمر في الدنيا الاعتراف بيخفف العقوبه في الاخره ما معترف عذاب مستمر خلاص والله عذاب مهين لما كان مليون بونابرت اتأثر وراح يتاثر وراح يتنفى في لانا هيلانا فعملوا في الطريق حبل واطي عشان لما يعدي من عليه يضطر ان هو يوطي رقبته فيوطي كرامته فلما وصل عليه ان يوطي ركبته وفضل صدره رأيه مش عايز يتهان يوم القيامه عذاب مهين مهين محدش يقدر يتفادى الالهانه اللي فيه عذاب أليم. اليم فضيع فظيع يسطرخون في النار ولاذ بالله عذاب عظيم حساب يا جماعه حساب القيامه ده حساب رهيب يا جماعه حساب ان انظرناكم حسابا قريبا لازم الجمله دي نفضل فاكرينها دايما يوم ينظر المرء ما قدمت يداي اللي انت عملته مش اي حاجه ثانيه بس ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب يا ريتني عارفين بيقولها امتى لما بيشوف الحيوانات ربنا قالها كوني تراب يقول يا ريتني يا ريته كان حيوان المغني اللي بيقعد قدامه الاف وفرحان الكلب الكلب الوف بتاعو يتمنى انه كان يبقى الكلب بتاعه عشان يبقى ساعتها تراب من العذاب اللي ممكن يشوفه لو ربنا ما غفرلوش يا ليتني كنت ترابه كلمه ماهيش سهله يا جماعه في الاول في القبر كانوا بيقولوا رب ارجعون انما الوقت خلاص ما عادش فيه امل عايزين يخلصوا وخلاص يا ليتني كنت ترابه ساعتها السؤال اللي بيجي في صدره ساعتها انا وديت نفسي فين انت وصلت نفسك لايه وصلت نفسك لايه تخيل لما يلاقي الرسول بيكرهه عليه ورب خطبان عليه انا ايه اللي في نفسي ده انا وصلت نفسي واحد وقع في الزنا قدام ابوه قدام ابوه قدام ربنا ما اللي بيقع في الزنا قدام ربنا لو واحد قاعد في اوضه واللي هو قاعد جنبه وخايف من العسكري احسن يشوفه وهو بيدخن خ... مش خايف من اللي هو خايف من العسكري ولا قال مثلا الاعلى مش خايف من ربنا وخايف من المخلوق وخايف من البشر وبتتستر عن اعينهم ليه يا جماعه لو واحد جه في وسط مسجد في خطبه جمعه ولا اذوب اللي وقع في الزنا ازاي طب ما الدنيا كل ذره فيه بتسبح ربنا ازاي فوسط العيبانه دي كلها نيجي احنا ندنسها بالكاميرات وبالمقاصد اهيت لو واحد عدى جنب القصر الجمهوري قعد يتمشى يحصل له ايه؟ اه القصر الجمهوري هو حما الملك مش حما ملك من الدنيا حما الملك الجليل ملك الكون يا جماعه العذاب الرهيب اللي في سوره الحد الفاصل الوحيد بينهم الله ناس عدوها وناس ما عدوهاش اللي ما عدوهاش خدوا النعيم واللي عدوها خدوا العذاب المقيم ما نقدرش انا بحذرك اللي بتحصر انا بحذرك اللي متماديه في ربنا. لو ربنا غضب هيحصل لما ربنا خطب على ابليس ولعنه لعنه يعني ولعن اطرده من الرحمة يعني ما عادش لو سمع كلام دين يتاثر يعني ابليس ممكن يكون قاعد دلوقتي عايز يضل حد من الناس وهو بيسمع كلام الدين ما بيتاثرش لانه اتلعن اطرد من الرحمه ما عادش يقدر يذوق رحمه ولا عز بالله لو ربنا طرد شبب صاحب المصي من رحمته احنا يا جماعه وصلنا للمرحله الخطر شبابنا وصلوا للمرحله الخطر شبابنا والله يا جماعه انا بقول الكلام ده ويعلم الليالي الملتزمين قبل غير الملتزمين انا بقول ان احنا كلنا في خطر الغفله اللي احنا فيها كلنا غفلين كلنا مش حاسين بخطوره الموضوع كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه قبر كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه مزان. كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه هنعيش لحظات الصراط لحظه لحظه كلنا مش قادرين نتخيل يعني الله مش عارفين نتصورها ما بنقفش قدامها. ليه صحابي لما سمع آيه الصراط وان منكم الا واردها بكى ونهمه ودموعه نزلت ما احنا بنسمعها ما بنبكيش لانه لما اسمعها وقف وعرضها على قلبه احنا بنسمع وبنعدي احنا بنسمع في التراويح وبنعدي لا انا عايزك تقف قدام كل ايه عايزك تقف قدام كل ايه عايز كل ايه عن الجنه والنار تكررها 3 4 مرات وانت بتقريها تكررها 5 6 مرات وانت بتقراها عايزين يا جماعه نعيش عايزين نعيش دين على فين يا شباب قبل ان يوضع الميزان هنعمل ايه شباب قبل ما يوضع الميزان هنعمل ايه انا عايزك توزن نفسك من دلوقتي انا عايزك توزن لي نفسك من دلوقتي انا عايز نتوزن يا شباب عايز نتوزن نوزن نفسنا من دلوقتي هنعمل ايه انت عارف انت هتوزن فيك ايه ثلاث حاجات هيتوزن قلبك قلبي قلبي اللي ما حتى لو ما ربنا بجوارحي قلب ما لوش شهوات وهيوزن عملك عملك كل اللي عملته وهيوزن جوارحك اعرف من الوقت وزن جوارحك ايه وزن عينك ايه بكيتي بيها كام مره لربنا يا جماعه اللي بيتقل عينيكي في الميزان بكائها من خشيه الله اللي بيتقل ودنك في الميزان سمعها للقران بخشوع اللي بيتقل قلبك في الميزان حب ربنا والاخلاص لربنا اللي, اللي بيتقل لسانك في الميزان قطر ذكر ربنا وتلاوه القران اللي بيتقل واللي بيتقل كل ايدك في الميزان قد ايه قد ايه استعملتيها في طاعه ربنا وسبع الشرايط والمواقع الاسلاميه قد و... ايه مسكتي بقى المصحف قد ايه رجليك مشيت للمساجد والدروس وحضرت دروس في الجامع وحضرت دروس للعلماء والضعاف الجامع قد ايه يا جماعه يا جماعه تقلوا جوارحكم من دلوقتي تقلوا جوارحكم يا جماعه عشان توزن في الميزان وزنه ثقيل يا جماعه تقلوا قلوبكم من دلوقتي ملوها حب ربنا املوها رضا الله املوها يقين املوها اخلاص املوا خوف وخشيه املوا تعظيم واجلال لله املوها معرفه ربنا سبحانه وتعالى الفرصه اهي الباب مفتوح اهو الفرصه يا اللهم اوقف رمضان علينا اللهم اوقفه علينا يا رب الفرصه اديتها لنا يا رب تقله تقلوا صحيفه حسناتكم تقلوا بحسنات كتير اعملي اكبر حسنات تقدر تعمليها في حياتك اعمل كل اللي تقدر عليه الاعتكاف يا جماعه الاعتكاف في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى نموت نفسنا في الحسنات يا شباب ما نقراش حسنه تقلوا قلوبكم تقلوا جوارحكم تقلوا اعمالكم الصالحه وحسناتكم يا شباب في واحد بيوزن امه في الميزان سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان أمة واحد بيوزن 1000 لما عمرو بن الخطاب بعت لعمر بن العاص فتح مصر قال ب1000 يا شباب يا اللي نفسي تبقوا الواحد ب يا بنات يا نفسي الواحده تبقى ب راجل ب فارس وفي واحد ب10 ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وفي واحد بغساء ولا وزن لي ولا قيمه ليه انت لو مت دلوقتي الدنيا هيخسر ايه انت لو مت دلوقتي الصغر بتاعك هيتفتح شكله ايه يا جماعه عايزين نعرف احنا وزننا قد ايه قبل ان يوضع الميزان عايزين نوزن نفسنا قبل أن يوضع الميزان عايزين نعرف ثقلنا الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى اللهم وفق الموازيننا اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم خفف سكرات الموت علينا اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم اختم لنا بلا اله الا الله اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثق الموازيننا اللهم تقبل حسناتنا اللهم ضاعفها اللهم ضاعفها اللهم املا قلوبنا بالاخلاص لك وحبك والرضا عنك والاخبات والانابه اليك اللهم يا رب فق الجوارحنا بطاعتك يا رب يا رب حبب الى ايدينا وارجلنا واعيننا واسماعنا وابصارنا ولسنتنا طاعتك يا رب العالمين يا رب استعملنا في كل لحظة من اعمارنا في طاعتك يا رب املئ ليلنا ونهارنا بطاعتك يا رب يا رب غير حياتنا إلى ما تحب وترضى اقننا على مرادك استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا ولا تستبدلنا اصنعنا لنفسك اخترنا اصنعنا على عينك يا رب يا رب اخفف في قلوبنا علو الهم وحسن الظن فيك يا رب العالمين يا رب يا رب انقذ شباب امه محمد اللهم أخرج منا دعاه وداعيات وعلماؤ وعلمات وابطال وعابدات ومجاهدين ومجاهدات اللهم اقذ رجال هذه الامه ونساء هذه الامه اللهم اجعلهم كلهم ابطال لنصره دينك وجندا من جنودك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك واتوب اليك Mgezekukumu Mungu wako.